السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته واهلا ب ك م في اللقاء التاسع طبعا احنا خدنا في ا ل ش ر ا ئ ط ا ل س ا ب ق ة حكم النوم السكنه والتنويم وقلنا انهم اربع احكام وخدنا منهم الابهار حكم الابهار خدنا حكم الادغام خدنا حكم الاخفاق وطبعا انا مش عايز اكرر تاني فلو سمحت ارجع ل ل ش رايك رقم خ م س ة و س ت ة و س ب ع ة وثمانيه ة ت ل ا ق ي الاحكام دي احنا قلناها النهارده ة ن ق و ل اخر حكم في حكم من احكام النون ا ل س ك ن ة و ا ل ت ن و ن هو حكم ا ل ا ق ل ا ب ايه هو الاقلاب عايزين نعرفه يعني عشان نفهم ايه هو الاقلاب الاقلاب مع الكتاب ب ت ق ر أ منه في ص ف ح ة بقولك ل اقلب ا ل ص ف ح بتعمل ايه بتروح اقلب ا ل ص ف ح اهو ده الاقلاب خلاص عرفنا ما هو الاقلاب ط ب ايه دخل الاقلاب مع الحروف اقولنا النون السكنه يعني ايه النون السفنه النون اللي بدون تشكيل اللي عليها لا ف ت ح ة ولا ض م ة ولا ك س ر ة ولا اي ح ا ج النون السفنه دي اذا جه بعدها ب ه بيحصل للنون دي اقلاب طيب في ع ل ا م ة من علامات المصحف عشان ل اعرف حكم الاقلاب ده ايوه فيه النون هتلاقي عليها م ن وفوقها حتلاقي م بعد النون دي ك ل م ة ب ت ب د أ بال ب ا ذ ا هو بيقولك اذا فتحت المصحف ولقيت ن وفوقها ن و مين اعرف اللي بعد النون اللي فوقها مين ب بي بيقولك بقى لو سمحت اقلب النون الى مين خلاص ده اول حكم ث ل ن لو انهم ي ق و ل و لما يقومون بان ي و م و ب ا ق و م و ن بان ي و م ا بان ي ق و م ا بان ي ق و م و ن ي ق و م و ب ن يقوموا بان يقوموا بان ي م ب ي ق و ل و ا ب ن يقوموا بان ي م ب يقوموا ب ن يقوموا ب ن ي ق و م ا ح ن يقوموا بان ي ا بان ي ق و ب ي ق و م و بان ق و ي ق و و ب ن ق و ل ز ي م ا ف ي ق ن و ن س ق ن ي ب د و ن ت ش ك ي ل ف ي ق و ن و ي ن ب ر ض و ن ف س ا ل ح ا ب ا ي ه ه و ا ل ت ن و ي ن التنوين اللي بيتولد من الفتحتين والضمتين والكسرتين لما ي ج ي يقولك كتابا في فتحتين كتاب ضمتين كتاب كسرتين اذا كان م ع ن ا التنوين ب ر ض و زي ده وحييجي بعده به بيعمل ايه بيشلك ف ت ح ة من الفتحتين ويرسلك ب مين بيقولك ب ر ض و لو سمحت اقلب التنوين الى مين و ب ر ض و نفس الحكم اخفيه و غ ن وكذلك الكسرتين وكذلك الضمتين ناخد بقى عمل عاوزين نشوف ايه الكلام اللي احنا قلناه ده هوا ننفذه عمل النون ا ل س ا ن ه ممكن تيجي في ك ل م ة و ا ح د ة وممكن تيجي في كلمتين النون ا ل س ا ن ه خلاص لكن التنويم لابد ا ن ييجي من كلمتين هنمسك دلوقتي النون الساكنه اللي ا من كلمتين من بعد خلاص ا ي نون شكل ن ه ت ل ا ق ي ه ا بدون تشكيل لكن ه ت ل ا ق ي فوقها م ي ن ليه علشان بعد ه ا ب ي ا ل ك ل م ة ك ل م ة ب ت ب د أ بال ب خلاص هنقول ايه بقى من بعد اذا انا قلبت النون الى م ي ن واخفتها وغنتها اذا مش ه ق و ل من بعد شوف مش ه س ت ع م ل لفهم اوعى تقولي من بعد لا وتمنى ا تقوليش من بعد وتبقى مين خالص لا قولها كده نص سنين ه ي ح ص ل انفراد في الشفايف لو خد بالك ما ت ض م ا ل شفايفك على بعض واعتمد على الخيشوم اللي هو الانف في اخراج ا ل غ ن م ة اسمع تاني من بعد ما ظلموا شفت من اهي من بعد طب اذا وقفت على م ن دي اقول من لكن اذا وصلت حقول ايه من بعد اذا انا الفت النون الى مين و ا خ ف ت ه ا وغنيته الو انا لا ب ن س م و بقى ايه اخلاق مع الاخفاء مع الظلم اظن كلام واضح ن أ خ ذ م ت ل تاني النون ا ل س ف ن ة اللي بتيجي بعدها ا ل ك ل م ة من كلمتين زي دي شوف من بيده من نونسك بيده ا ل ك ل م ة ب ت ب د أ بل ا ب ب ر ض و هتلاقي النون فوقها ميم ها وبيقول لك لو سمحت اقلب لنا النون الى ميم واخفيها وغنها والغن ة بمقدار حركتين لا تزيد ولا تنقص نسمعتين من بيده اخد ا ل ك كمان ك ل م ة من بيوتكم من ادي النون ه ت ل ا ق ي في ا ل ق ر آ ن فقه م ي م رسملك م على ه ي ئ ة العصايه كده من بو ادي ايه ب ت ب د أ ا ل ك ل م ة بال ب من بيوتكم اما اذا وقفت عليه تقول ايه من ه ت و ص ل و ع ت ن س ل الحكم اقلام بتقلب النون د ب م بتخفي الميل ب ت غ ن ى خلاص كمان تانيه من بعدهم من نون ستنا بعدها ب اذا وقفت حنقول م ن لكن اذا وصلنا بنخفي ونغن ونقلب ش ف ت من بعدهم خلاص طيب هذه الكلمات من كلمتين من بعد من بيده من بيوتكم وهكذا من كلمتين هل بتيجي النون ا ل س ك ن ة اللي بعدها به في ك ل م ة واحده أي هاقولك امثلك م انا يندب اه دي كلمه واحد تلاقي نون في نص الكلمه ت بعدها ايه ده لكن هتلاقي فوق النون ايه مين علشان بيقولك تذكر ارجوك اقلب النون الى مين منقولش يندب لا وكمان منقولش ي ن ب ر ي ل م خ ل ي ه ا نون خ ا ل ص ة ولا مين خالصه خلاص شوف ي ن ب ر ي من ب ث ا من باء اهي من ب ث ا نون ستنه لكن في ك ل م ة و ا ح د ة رحت بالك النون بعدها ب ه في ك ل م ة و ا ح د ة ب ر ض و لكن ل ي نيم عشان بيذكرني عشان ل تعرف ان ا ل ق ر آ ن سهل شوف م ن ب ت ة ا و ع ب تقولي ة او ت م ن ب ت ة او تقلب وتخفي لكن ماتغنش لا خطا ب ر ض ا لازم نقلب ونخفي ونغن خلاص انباء اهي شوف انباء اذا اوعى تضم شفايفك اوعى تقولي ل انباء اوعى تستعمل لسانك وتقولي انباء لا ح ي أنب... ح ص ل الفراغ الشفايف يعني ايه الفراغ الشفايف يعني مقفلش شفايفي على بعض مضماه م دم... متنزهاش لو جبت و ر ق ة ح ع د ي ه ا بين الشفايف بدون عناء خلاص عرفنا هشوف بقى تم بته اهد تم ب ت اهد ب ر ض و ر س م دي الميل فوق النون ت ن ب تو شوف ولهم علي ايه ذنب اهو نون بدون تشكيل لكن فوقها الميل يعني بدون تشكيل معنهاش لا ف ت ح ة ولا ك س ر ة ولا ض م ولا اي حاجه آه؟ لكن بعدها به ودي ق ا ع د ة في عموم ا ل ق ر آ ن شوف ذنب ولهم علي ذنب خلاص أ ن ز ق ه م ب ر د نفس ا ل ح ب ونفس ا ل ط ر ي ق ة خلاص طيب احنا عرفنا ان يونس ستنا انها ممكن بتيجي في ك ل م ة وممكن بتيجي في كلمتين وخدنا ا ل أ م ث ل طيب التنويم التنوين ده بقى لابد انه يجي من كلمتين لازم ما ج ي ش من ك ل م ة واحده وحنضرب ا م ث ل ة وكانوا قوما ب و ر ا شك قوما فتحكين هم انما لو تفتح المصحف ه ت ل ا ق ي فوق قوما ايه, إيه المفروض فتحت ي ه لا هو ش ل ك فتحه و خ ل ا ل ك و ا ح د ة بس ورسملك بدل الفتحه ل ش ا ن ه ا مين علشان بيذكرك بيقولك إ ذ ا وصلت اقلب ا ل ت ن و ي ن إ ل ى مين ب ر ض و و خ ي ه و غ ن نفس النون السبنه هي هي سواء بسواء وكانوا قوما بورا اذن مش ه ق و ل قوما بورا ولا اقول قوما بورا لا حيحصل ضبط م فرص الشفايف و ك ا ن و قوما بورا خلاص وقرونا بين ذلك هي اصلا وقرونا ف ا ت ح ت ي ن التنوين شوف وقرونا بعدها ايه ك ل م ة ب ت ب د أ بالبيت علشان تعرف ان ا ل ق ر آ ن ب ر ب سهل وقرونا و بين ب ا ب ر ض ه مش حضن شفايفي احسن تبقى ح س ن ت مين خ ا ل ص ة والمين دي لها حكم ح ن ك د و فين ما بعد ان شاء الله انما دي ا خ ل ا ل مش مين خالصه شوف وقرونا بين ذلك خلاص غير متبرجات بزينه متبرجات تنوين ق ص ر ت ي ن اهو برضو ش ل ق ص ر ولا شمل بدل ا ل ك س ر مين وقال لي لو سمحت هنا في اقلاب اقلب لو سمحت التنوين الى مين ولو سمحت ا خ ص ي ه ا واوعى تنسلهن ا حاجات س ه ل ة شوف غير متبرجات ج ز ي ن ة ش ل ا ص جناح بعدهن قايب ضمتنبر بردو شل ضمه ورسم لمين بدل الضمه ل س ن ه وخلالي ضمه واحده جناح تنوينه وبعده ايه به برض الاقلاب مع الاخفاء مع ا ل ظ ن م ه جناح بعدهن خلاص ما ام بقدر برض تنوينه ما ام ايه ب ق د ي البيت اهي و ا ب ك ر ت تاني واقولك ا ل ت ن و ي ن لابد انه يجي من كلمتين خلاص افتح بقى معايا ل م ص ح ف فاتت احنا واقفين فين لا انا عاوزك تتابعني واحتفظ بالشرايط بهيك ليه و ل أ ب ن ا ئ ك واهجبيها اوعى تهملها اوعى خلاص احنا ي ا س ي د كنا واقفين من س و ر ة ا ل ب ك ر ة انتهينا من ا ل آ ي ة رقم تسع واربعين ح ن ب د أ النهارده من ا ل آ ي ة رقم خمسين ن ب د أ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ سرقنا بكم البحر واذ طلع لسانك في الداء لكن اوعك قولي واذ فراق ن ا شوف ف ا ف ا غلط فراق ن ا ن ا غلط شوف رقق شوف عارف الكلمه دي ه الف ه مرققه لكن الراء م ف ق م ة والقف م ف ق م ة والنون مرققه شوف ت بقى يعني اول ا ل ك ل م ة مرقق ونهايتها مرقق اذا حقول وافترقنا خلاص بكم بكم كلها حروف مرققه البحر ا و ع تقولنا البحر شوف الار غلط ب ا غلط ح ا غلط تشوف ه و ع ى تقولي البحر لا البحر زي ما تقول واحد عنده بحر هتقولي بحر واحد عنده بحر لا هتقول لي واحد عنده بحر في صوته كده اذا حنقول واذ طرقنا بكم البحر شوف البحر ا ل ه م ز ة اللي هي الالف اللي عليها راس الصوت دي لا تنطق اذا كانت بين كلمتين وحنقدها فيما بعد ان شاء الله لكن مؤقتا اصطفها من النطق اذا كانت بين كلمتين لكن وضعت عشان ل ت ب د أ بها ا ل ك ل م ة وتقول ا البحر ف أ ن ج ي ن ا ك م طبعا انت خدت النون بعدها ج ي من حروف ا ل إ خ ف ا ء اذن ا ل ن و ن إ ي ه ساكنه ك ن ن ساكنه بدون تشكيل بعدها ج ي الج ي من حروف ا ل إ خ ف ا ء يبقى حغن و ح ف ي اوعى تنسى الغنى لكن شوف ا ف ي ل انت قلت و إ ذ فا فارقنا فا جيت انا قلت ايه فا اهي دي ا ل م ط ل و ب ة وفي عموم ا ل ق ر آ ن الف فا متقولش ا فا فطرقنا لا فطرقنا اهي بصجي فانجيناكم صح كلها حروف م ر ب ع ما ت ق و ل ش بقى و ا ض ر ق ن ا بقى ث ا ن ي لا خلاص الالف ولا الهمزه دي أرضي دائما ي أرضي د م ر ق ق ة والواو كمان م ر ق ق ة أ ن ا دلوقتي بنركز معاك في الحاجات اللي احنا خدناها منقولش و و م من اه منقولش و اه و أ غ ر ق ن ا خلاص ع ن ق و ل و و أ غ ر ق ن ا خلاص آ ل همزه في وسط السطر بعدها آ ل نقول آ ل ولو قفنا على آ ل نسكن اللام آ ل آ ل سرعون ا ل ر ا ج ي ل ي ا حكم حناخده السكنه او كل ر أ في ا ل ق ر آ ن سواء م ف ت و ح ة او مضمومه حناخد الحاجات دي فيما بعد لكن ر أ ق ي دلوقتي ا ل ر ا ج ي قولي سرعون خلاص و أ ن ت م و أ ن ت م كلها م ر ق ق ة إ ن م ا النون بعدها التاء والتاء من ح ر و ف ا ل إ خ ف ا ء اخفي هنا وظن وانتم خ ل النين ص ا دي عليها سكون ليها حكم حنخده فيما بعد و أ ن ت م تنظرون ا ت ي ه برضو بعدها ن و ن نون بدون تشكيل حنظن لان بعدها الظهر والظهر من حروف الاخفاء تنظرون خلاص واذ و ع د ن ا واذ ا ن ت خ ب ت ه و ع د ن ا كلها حروف م ر ق ق ة لكن خد ا ل ك بين الواو ا ل ع ي ن الف مد علشان تمد تقول ايه و ع د ن ا الالف ا ل ص غ ي ر ة يكتب ا ل ق ر آ ن هكذا و ي ق ر أ بالمد خلاص موسى موسى كل ا ل ك ل م ة م ر ق ق ة لكن فوق الياء بتاعت موسى أ ل ف وفوقها ش ر ط ة ع ر ي ض ة علشان اذا وصلت تمد اربع حركات هذا المد تقول موسى اربعين ليله و ف ل ب ل د إ ن م ا إ ذ ا وصلت تقول موسى بدون مد المدود حناخدها فيما بعد احنا بنركز على الحاجات اللي كدناها اربعين لو تلاحظ قلنا سرعه ر ق ق ن ا الراق وخدنا مع العلم عليها سكوت جينا هنا قلنا ايه اربعين نفس الراء عليها سكون بس فقمناه ا حناخد ا ل ح ق م ده فيما بعد بس مؤقتا فقم هذه الراء ر أ ى الراء بتاعت ف ر ع و وفقم الراء بتاعت اربعين وبعدين حناخد ح ق م الراء زي ما ن قلت و كده ل ي ل ة ل ي ل ة كلها م ر ق ق ة ولكن لدينا للا ل ل للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا ل ل للا للا للا للا ل د ا للا للا للا للا للا للا ا للا للا للا للا و ل ا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا ل ا ء ل ا للا للا للا ل ا ل ا للا للا ل و ح ك ى ليلتان ثم خلاص نيم عليها شده حناخدها فيما بعد بس لازم تغني دلوقتي تقول ثم شوف ثم اتخذتم ثم اتخذتم الالف برضو اللي في وسط الكلمتين دول تلغى عند الوصل إ ن م ا تثبت إ ذ ا ب د أ ت بها ا ل ك ل م ة اتخذتم طبعا انت خدت الحروف ا ل م ف خ م ة والمرققه اوعى تقولي اتخذتم ل أ ن ك انت خدت الخه ا ل م ف ت و ح ة كل خه م ف ت و ح ة خاص واحنا قلنا, قلنا يا خبر ابيض ع م ر ت تقول لي ما تقول يا خبر ابيض ب د ا الخه في ا ل ق ر آ ن مادام م ف ت و ح ة واخد بالك اذا ما تقولش ثم اتخدتم لا ا ل ت خ ا ء اما اللي بتعمل فيه ايه كل تاء م ر ه ق ة تاء قلنا ت ح ي ة و خ د بالك منقولش ص ح ي ة بقى التاء تاء ثم التاء اتخدتم طلع لسانك ف الذات خلاص قال عجل الجيل دي عليها سكون ل ه ا حكم قلقله ح ن خ د ه فيما بعد فمش ه ر ك ز ل ك عليه ا ل و ق ت ثم ا ل ت ق ت م العجله من بعد اه جت لنا النون ا ل س ك ن ة اللي بعدها ايه ب بصلها بقى ه ت ل ا ق ي النون فوقها مين من بعده و ا خ ب ا ن ك خلاص بعده كلها م ر ق ق ة في هياس ص غ ي ر ة بعد ا ل ه ي بتاعت بعده عشان تمدها حركتين وحناخدها بالتفصيل فيما بعد وانتم طبعا الواو انتقدتها م ر ق ق ة ا ل ه م ز ة دائما م ر ق ق ة ن و ن بعدها ت واتنين من حروف الاخفاء و غ ل م هنا لا وانتم ظالمون طبعا انتخبت الحروف ا ل م ف خ م ة الظهر من الحروف ا ل م ف خ م ة تشوف ظا وفوق الظهر ا وبعدين اللمه ا ل ص و ر ة ظالمون خلاص ثم عفونا كل مين في ا ل ق ر آ ن م دام عليها الشده والنهر ثم عند الوقف وعند الوصف ثم عفونا العين قلتها انت صحيحه الفه عفاها ش ف زي ا ا واحد يقولك ل عفارم عليه ش ف العين العين دائما عاه والفه ب ر ض و انتخبتها وقلتها صحيحه عشان ا ل ك ل م ة كلها م ر ق ف ة ثم عفونا ن و ن النون ج ت ألف ك ا م ل ة عنكم ن و ن بدون تشكيل بعدها الكف والكف من حروف ا ل إ خ ف ا ء وانتخبت الحروف دي ايه ارجع للشرايط و ا س م ح ه ا ب ق ل ي عنكم في مين هنا بقى لو تبصلها هتلاقي بدون تشكيل بعدها مين حناخد ا ل ح ت م ده لكن مؤقتا ادغم ا ل م ن ج ي في ا ل م ن ج ي دخل ا ل م ن ج ي في ا ل م ن ج ي وخليها م ن و ا ح د ة م ث ق ل ة كده شوف عنكم شوف ع ن ك من م خلاص من جات لك اهي ه النون اللي بعدها به وبرضه رسملك مين اهو نفس ا ل ح ب اللي خدناه ا ل ن ه ا ر د ه من بعد ذلك بعد كلها م ر ق ق ة ذلك طلع ل س ا م ح في الدال زي ما انت عارف و ت ي ر فوقها ش ر ط ة ألف علشان تمد هذا الحرف ا ك ا م ل ة تقول ذلك خلاص لعلكم كلها م ر ق ق ة هنا بقى نقول ايه ت ش ك ر و ن طش في ح ا ج ة اسمها طش تنفع د ي طش لا الته نحن ا قولنا تا والشين شا تش مش طش طا ه ت ح و ل ل ي الته الى طا والشين ه ت ر ق م ه ا ل ي ط ا الشين دائما يا اخي من الحروف ا ل م ر ص ق ص ه وانت عارف كده امال بتقولي طشلي ايه طشلي تش ك و ر و ن واحد يقول لي ام انا قلت طش ليه وماخدتش بالي اقول له كل دي عشان ل الرادي م ض م و م ة وهي ا ل و ح ي د ة ا ل م ف ق م ة في هذه ا الكلمه خلاص و ح ن ب د أ ن ق ر أ اللي خدناه أ ع و ذ بالله يجي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آ ل فرعون وانتم تنظرون واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم الاجل من بعده وانتم ظالمون ثم اعطونا عنكم ل من بعد ذلك لعلكم تشكرون واذ آ ت ي ن ا موسى الكتاب واذ انا مش عايز افضل أ ق و ل ل ك و ط ل ع ع ل س ا ن ك وانت عارف بقى خلاص بقى خلاص اتينا ص آ طبعا ا ل ه م ز ة إ ح ن ا قلنا اللي بعدها أ ل ف تمنها أ ل ف ك ا م ل ة آ ت ي ن ا ع ا ر ب بقى لو ا ل ه م ز ة ج ي ه فوق الالف تقولها ايه تقول اتينا عشان وهكذا في كل ا ل ق ر آ ن خد ا ل ك اذا لقيت ه م ز ة بعدها الف مد ا ل ه م ز ة اذا لقيت الالف فوقها ا ل ه م ز ة مفيش مد ه ن ق و ل اتينا خلاص انما دي ايه ايوه صح كده واذ اتينا موسى الكتاب شوف موسى إ ذ ا و ق ف ت موسى ال... بس هنا انا لا اريد ال... الياء من هنا شوف موسى الكتاب الحكم د ه ه ن ا خ د ه فيما بعد لكن إ ذ اذا وقفت موسى و ألف على كلمة موسى. مدها ألف كاملة مدها إ وصلت موسى ب الكتاب إ ل غ ل ي ا ت و إ ذ آ ت ي ن ا موسى الكتاب حناخد الحكم ده فيما بعد بس أ ن ا مش عايز أ ر ك ز معاه في إيه في شريف واحد خلاص الكتاب كلها م ر ق ق ة إ ذ ا وقفنا على الكتاب ح ن ق ل ق للباء وده ليها حكم حناخده فيما بعد منقولش بقى والفرقان و وال شوف وال وال لا يا راجل、وال. زي ما تقول ايه ولا م ذ ب ر ة ولا شوف ج ي والفرقان رقق للواو ورقق ل ل ل ورقق ا م لي ب ا ل ا ي ه ل ق ا ف م والفرقان ي ومتنساش ا الراء انها م ف خ م ة لكن حناخد الحكم ده فيما بعد لعلكم كلها مرققه تهتدون اتعلم من ا ل ك ل م ة دي ها ل أ ن كل الحروب دي ه ي م ر ق ق ة و م ف ي ه ش أ ي م ش ك ل ة و إ ذ خدناها قال لا القاف اعلى درجات التفخيم لانها بعدها أ ل ف واللام ر ؤ ي ا ء قال لا و إ ذ قال ل خلاص واذ إ ق ل موسى و إ قال موسى لقومه كلمه موسى في الاولى لا غنى اليه عند الوصف قلنا ايه واذ اتينا موسى الكتاب انما جالنا هنا موسى لكن ايه بعده كلمه تبدا بلم متحركه واذ قال موسى لقومه ه ي ن تثبت الياء عند الوصل وعند الوقف اذا وقفت هنا تقول واذ قال موسى وتوصل واذ قال موسى لقومه ودي طبعا ليها حكم برضو حناخده فيما بعد ارجوك تبعنا لقومه لقومه القاف مفقمه ها و إ ذ ا وقفت تقولي لقومه إ ن م ا عندي ي ه صغيره بعد الهاء بتاعت لقومه علشان تمدها حركتين عند الوصل تقول لقومه يا قوم إ ن م ا إ ذ ا وقفت تقولي لقومه خلاص يا قوم غلط ما انت بتقول ل ي ي ا ما انت عارف وخدت الحروف قبل كده فاكر الشريط رقم واحد قلنا كل الحروف ما تقولش ي ا ي ا القاف غير م ف خ م ة ي ا قاف شوف ي ا قاف مش ي ا خلاص يا, يا قوم انكم كل نون في ا ل ق ر آ ن ما دام عليها ا ل ش د ة لازم تغني بمقدار حركتين عند الوقف وعند الوصل انكم خلاص ظلمتم طب مين يقول انا ا غ ل ب ت في ايه او صح صح انا ا غ ل ب ت في اللام قل ظ ل م شوف ظلاه ظ ل م لا ظ ل ا ء الاول حفخم الضغط ولازم اطلع لساني فيها لكن اللام و ا ل م ي م و ب ق ي ة ا ل ك ل م ة ارققها ظلمتم اوعى تقولي ظلمتم ظ ل م ظ ل م لا ظ ل م ت انكم ظلمتم و ا ل ت ا و ا ل م ي م مرققين اوعى تقولي أ ن ف س ك م ب ر ض و أ ن ف لا أ ن ف زي ا ل أ ن ف و ا ل أ ذ ن شوف دكتور ا ل أ ن ف متقوليش ا أ ن ف أ ن ف س ك م لا رققلي كل ا ل ك ل م ة دي أ ن ف س ك م لو تلاحظ ان ا ل ن ي ن بدون تشكيل مش كده بعدها دي نفس الحكم اللي احنا خدناه في النون, السك... النون السكن اللي قلنا لك في اول الشرير اقلب ا النون ب ا ل الى م ي ن هي م ي ن ج ا ه ز ة كده هي م ق ل و ب ة هنا ج ا ه ز ة بقى شو فنفس النطق ونفس الحكم بس دي اخفاء مع غنا بك هي اقلاب تقلب عشان تعملها م ي ن هي م ي ن جاهزه هي بس نفس الانفراد في الشفايف يبقى دي اخفاء مع غ ن ة وحناخد الحكم ده بس علشان اسهلك الموضوع حنقول ايه انفسكم باتخاذكم شوف انفراد في الشفايف مع ا ل غ ن ة انفسكم باتخاذكم باتخاذكم كل ا ل ك ل م ة دي م ف ت ه ا ش قال الخ م ف خ م ة ف ف خ م ه ا ل ي متقولش ا باتخاذكم لا باتخاذ رق أ ا ت ه فخم الخ ق باتخاذ وطلع لسانك زي ما انت عارف ا ز ا ل باتخاذكم و ك س ر ل ي ازاي باتخاذكم والعجل احنا قلنا الجيم لها حكم القلقله حنقلقل وبعدين حناخدها ب إ ذ ن الله باتقاذكم العجله فتوبوا فتوبوا عندي شرطه ع ر ي ض ة فتوبوا اذا وصلت امد اربع حركات علشان بعده همس وبعدين حناخد برضو الحكم ده لكن مؤقتا اذا وصلت قل لي فتوبوا الى بارئكم انما اذا وقفت واللي فتوبوا خ ل الى ص م ر ق ق ة بارئكم اكسر للراق لل إ و ا ل ه م ز ة م ك س و ر ة بارئي شوف مش بارئكم بارئ و الراق ترقق دائما مدام ك س و ر ة بارئكم اوعى تقولي ف ق ت ل و ا فا ف ق ت ل و ا م ن ت خدت الفه م ن ت ع ر ف ه ا هنا حنقول فه ف ق ت ل و ا والقاف دي حنقلقلها وحناخد حكمها فيما بعد زي احنا ما قلنا فتوبوا اذا وصلت مدها اربع حركات هنا برضو اذا وصلت تقولي فقتلوا انفسكم واذا وقفت تقولي ايه فقتلوا حركتين بس زي ما احنا قلنا ايه فتوبوا خلاص انفسكم احنا خدناه ذلكم كلها مرققه خير لكم اوعى تقولي اولا خير لكم خ ع ر ف الخاف القرآن خاف ان القرآن خلاص اننا انت عندك ضمتين خير لكم وانت خدت التنوين خدت النون والتنوين الحكم بتاعهم اربع احكام واحنا قلنا كل تنوين ب ع د لام اوراق مفيش غ ن ة متغنش ا بقى العلماء بيسموه ايه ادغام بدون غنة حنقول هنا ايه خير لكم في ناس تيجي تقول لك ايه خير لكم ل ا يا سيدي اللام لا تغن هنا احنا بنقول ادغام ت ض غ م التنوين في اللام ومايبقاش عندك غ ن ة بدون غ ن ة ما تغنش ذلكم خير لكم شوف خير لكم خلاص عند ا ل ت ن و ي ن بقى ن و ن بعدها د يبقى ايانا حغن هنا ل ل د ا من حغن ر و ف الاخفاء حخي عند بارئكم ب انتقدتها ر ئ ك م فتاه تشوف الفه بقى و الته شوف فتاة اهي تقول فتاة. صح ك هنا ا ل ك ل م ة ت ق و ل ه ا ص ح ي ح ة علشان كل الحروف م ر ق ق ة فتابه عليكم, عليكم انتقدتها وكلها م ر ق ق ة انه هو اذا وقفت على ك ل م ة إن انه ج ي تقول انه وده مش وقف بس علشان تعرف تقف و ازاي انما اذا و ص ل عندك واو بعد الها خلاص يبقى هذه ا ل ك ل م ة بتنتهي به و ا ل ك ل م ة التي تليها ب ت ب د أ به يبقى لو سمحت بين لي ان دول اتنين هيك هتقولي انه هو شوف انه هو يا سلام انما اذا وقفت تقولي ايه انه هو وفي بالك لأن احنا ب ن س ك ن الحرف واحنا ح ن ا خ ذ الحكم ده فيما بعد لكن إ ذ ا وقفت تقولي إ ن ه هو وحوصل إ ن ه هو التواب الرحيم خلاص يبقى ا ل و ا و ا ل ص غ ي ر ة إ ن بين الههدي والههدي هي علشان ا م د ه حركتين إ ذ ا و ص ل أ ق و ل إ ن ه هو شوف انما جوابت حقول ان خ ل التواب ص ا كلها م ر ق ق ة الرحيم ارجوك احنا خدنا كل ر أ في ا ل ق ر آ ن م دام عليها فتحه را على وزن راجل عمرك ما تقولي راجل ابدا اذا هنا ما تقولش الرحيم قولي الرا الرحيم خلاص و إ ذ طبعا بتطلع ل س ن ة انت عارف قلتم ما فيهاش مشاكل ل أ ن ا ل ق ف م ض م و م ة يا موسى شوف يا صح يا موسى و خ ب ا ن ك الياء احنا رققناه يا موسى عند الوصل وعند الوقت حمد الياء دي حركتين يا موسى لن ن ؤ م ن ل ن نون بالصله ب بدون تشكيل بعدها ن و ن نون, نون م ت ح ر ك ة واخد بالك يبقى حد غم النون دي في النون دي لن نؤمن واخد بالك ن ما هو حكم النون ادغام حندغم ت د غ م النون دي في النون دي لن نؤمن طب اذا وقفت اقول لن طب اذا بدات اقول نؤمن انت و خ د بالك انما اذا و ص ل ه النون دي ت ض غ م في النون دي لن نؤمن خلاص واذا وصلنا النون ا ل ت ا ن ي ة هنفتحها ونقول لن نؤمن لك خلاص. لك شوف اللام م ر ق ق ة ازاي اتعلم من الحروب دي لك حتى اتعلم ب ر ض و نطق الحق من ك ل م ة حتى متقولش ا بالحق بقى لو خد بالك كل حاصل ق ر آ ن ح زي حتى دي خلاص ايه بقى نرى لن نؤمن لك حتى نرى حتى نرى نا طب انت لسه لن نؤمن نا مش كده لن نؤمن ا نا ايه كل نون في ا ل ق ر آ ن نا يا ر ب ما فيش ح ا ج ة اسمها نا حتى نا نرى اه ا ل ر أ ء هي المفخمه عندك ا ذ ا ما تقولش ايه لا تقول ننا ولا تقولي نرى حتى نرى لا حتى ما خلاص؟ نرى الله الله ده انا عندي ايه نرى وعند الوصل الغيت حتى نرى الله قلنا ن وراء بس ن وراء ن و و ن ف ظ الجلاله ما هديه ل ا حكم ح ن خ ض ه فيما ه ب ع لكن إ ذ ا وقفت تقول حتى نرى ت ج ه ا ل أ ل ف ا ل ك ا م ل إ ن م ا عند الوصل إ ل غ ي المجد ده قول حتى نرى الله خلاص ج ه ر ة لو أ ن ت سمعت الشريط ا ل أ و ل ا ن ي رقم واحد عمرك ما كنت تقولي جهره ة جهر ج إ ل ه ا ه ي راجل م ر ق ق ة عد الهاجي ه اله ا ه اما انفخمتهالي ليه هنا ليه اه يا سيدي علشان الراء يا سيدي ادي كل حرف حقه في ا ل ق ر آ ن جهره جه, جه خلاص فاخذتكم طبعا انا مش عاوزك بقى تقولي ف ا ق ا ذ ت ف فأخد. ا ا ا لا ف ا ا ا خلاص والقاء ايه ا ل م ف خ م ا ل ص ا ع ق ة الحروف ا ل م ف خ م ة حناخدها فيما بعد درجات التفخيم مؤقتا اعرف ان الحرف ا ل م ف خ م اللي بعده ا اعلى درجات التفخيم الصاع شوف الصاعي العين الصاعي ا ل ص ا ع ق ة خلاص والقاء م ف خ م ة مدام مفتوحه الصاعقه تو ر ق التاء ديه عند الوصف انما ح و ل ه ا الى ه عند الوقت الصاعقه خ ل وانتم الواو انت قلتها ص ح ي ح ة و ا ل ه م ز ة و ا ء صح كده شاغبانك مرققين هم ن و ن بعدها ت ه و ت ه من حروف الاخفاء ا ذ ا هنا حولني ب ق وانتم ولكن ع لن تنظروا ن ح ن الى ط ه ط ا القران الكريم تنظروا ن الى هذا ل القران الكريم مافيهاش اي م ش ك ل ة ولا فيها ص ع و ب ة لكن ارجوك المين غنها م دام عليها ا ل ش د ة متقولش ا ثم بعثناكم لا ثم بعثناكم خلاص وبعدين ب ت ن ت ا ي بمين بعثناكم بدون تشكيل بعدها مين برضو انتخبتها لكن حناخد حكمها فيما بعد لكن دي برده ح ن ز غ م ا ل م ي م د ي في ا ل م ي م د ي زي ما أ د غ م ن ا النون في النون وقلنا لن نؤمن برده حنيجي هنا ونقول ايه بعثناكم من نفس الحكم ب ر ض ه خلاص من بعد طبعا انت كتب اول الشريط ايه النون ش ا ك ن ا وبعدها ده يحصل اقلاب مع الاخفاء مع الجنه خلاص من بعد موتكم موتكم كلها مرققه النيم لازم نظهرها شوف النيم د ي على ا س ك و ف من بعد موتكم سناخذ يبقى الحكم ده ان شاء الله لعلكم ب ر ض و من ي نظهرها تشكرون طبعا انتقدتها مش حفضل اقولك بقى ما تقولش تشكروا ده خلاص خلاص وظللنا يا ريتك تعرف تقولها زي ما أنا قلتها إ ن م ا انت يمكن ك م ن ك لسه مبتدئ يا مبتدئ هتقولي وظللنا و ا يا ر ج ل كل و و في ا ل ق ر آ ن و ا ووالدي وما ولد ا ل و في ا ل ق ر آ ن و ا الظه م ف خ م ة رقق للمات دي قولي وظللنا النون رققها ومتقوليش ا بقى وظللنا هو ده كلام قولي وظللنا عليكم عليكم كلها م ر ق ق ة اعرف كل غين في ا ل ق ر آ ن شوف احنا قلنا عليكم كل عين في ا ل ق ر آ ن م ر ق ق ة لكن كل غين في ا ل ق ر آ ن ما دام عليها ف ت ح ة تفخم الغار تقول ايه غ ا ر ة اظن ما فيش وعد ابدا يقول غ ا ر ة ابدا غ ا ر ة و ا بالك فالغين في ا ل ق ر آ ن غ م ر ة غمرات شوف دي ب ر ض ه عليكم ال... ال ايه؟ قولي الغمام ا و ع ب ا تقول ي الغمام تقول ل ل غ ي م صحيحه وبعدين تيجي تقول ل ل غ م ا م ما ما يرد ا لا المين في ا ل ق ر آ ن ما واحد مات اسمعي ولا لا ا ذ ا المين في ا ل ق ر آ ن ما ما تقولش ما ما تقولش الغمام لا الغمام خلاص وانزلنا شوف الاول قلتلي و ظ ل ل وا ج ت انا قلت وايه وانزلنا الواو هو ا ل ق ر آ ن سهل الواو دي اهي هي دي دي م ف ت و ح ة ودي م ف ت و ح ة ما انت فتح المصحف وشايف ة يبقى الاولى م ر ق ق ة والتانيه ب ر ض و م ر ق ق ة خلاص دي وانزلنا عليكم عليكم ك ت ا المن اذا وقف غنلي النون دي لان كل نون في ا ل ق ر آ ن عليها الشده لازم تغن عند الوقت وعند الوصف ه ن ق و ل و أ ن ز ل ن ا عليكم المن طب وحوصل برضو عليكم المن والسلوى والسلوى اهي الواو ا ل س ي ن واللام كلها م ر ق ق ة شوف قلتلي والسلوى ص ف ق ل و ا كلها م ر ق ق ة من طيبات ا ل غ ن ة انا فخمتها شوف ماقولش من طيب من لا بس ه ن ا خ د الحكم ده عشان ايه انا مش حلومك في الحاجات دي اللي انت م ف د ت ا ش انا بزعل منك في الحكم اللي تاخده متنفذوش ا لا نفذها خلاص دي حنفخم الغنه مؤقتا وبعدين نعرف حكمها كله مو طيبات ع ن د البيت فوقها ق ل لو تبص حنقول ايه طيبت مش كده انما دي طيبات عليها الالف مدلي البيت دي ايه الف ك ا م ل ة و ر س م ل ك هو ايه قلب ط ي ب ا ت ما رزقناكم ما ما ب احنا قلنا الممه الراء هي اللي ايه المفخمه را والزين ترقق زاد القاف م ف خ م ة النون ترقق ما رزقناكم خلاص والكف مرقق وما ظلمونا لا طب زي ما قلنا و ظ ل ل ن ا برضو قولي وما ظلمونا نص ا ل ك ل م ة وما ظ ا وما ظ ا وبعدين لمونا متعرفش ا تقول لمونا ها لمونا الاول وما ظلا ظ ا وما ظ ا لمونا خلاص ولكن ن ك ن بدون تشكيل اذا وقفت عليها اسكنها احطلها سكون او لكن طب و ح و ص ل بعدها كاف و د ي ب دون تشكيل هيحصل ايه بقى اغول واخفي لان الكاف من حروف الاخفاء وارجع للشراء وسمح ولكن كانوا كانوا شوف الكاب دي ايه م ر ق ق ة ازاي و ح ل و ة ازاي ها? وانت بتقولها ص ح ي ح ة كانوا عاوزك تمدين ا ل م ا ده د ه و عندك الواو عليها شرطه عريضه فوق عشان اذا وصلت مد المد ا ده اربع حركات عند الوصل لكن اذا وقفت تقول ولكن كانوا خلاص حاوصل كانوا أ ن ف س ه م خلاص أ ن ف س ه م طبعا انت خ د ت ه يظلمون برضو زي وما ظلمونا هنا برضو م ن ق ل ش ايه ي ا م ن ق ل ش يظلمون ي ا كل ياء في ا ل ق ر آ ن ياه يظلمون برضو زي ما قلنا ظلمونا دي ي ض ل م و ن ي ض ل م و ن خلاص عاوزك بقى ا ب د أ معايا في ا ل ق ر ا ء ة و ا ق ر أ بعينك وباللسان مش بعينك احسن بالعين دي تبقى ايه اطلاع مش قراءه انما ا ل ق ر ا ء ة باللسان خلاص عرفنا للاطلاع و ا ل ق ر ا ء ة عاوزين ن ق ر أ مع بعض أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و إ ذ قال موسى لقومه يا قوم إ ن ك م ظلمتم أ ن ف س ك م باتخاذكم الاجل فتوبوا فتوبوا إ ل ى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إ ن ه هو التواب الرحيم و إ ذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا ََْ عليكم ََُُْ الغمام َََْ وانزلنا ََْ عليكم ََُُْ المن َْ والسوى كلوا ُُ من طيبات ِ ما َ رزقناكم َََُْْ وما ََ ظلمونا َََُ ولكن ََِْ كانوا َُ أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ْ يظلمون ََُِْ صدق الله العظيم والى لقاء قريب ان شاء الله ل ن ب د أ معكم حكم من احكام التجويد ان شاء الله حيكون بقى عن ا ل ن ي م ا ل س ك ن ة ايه هي ا ل ن ي م ا ل س ك ن ة في ا ل ق ر آ ن ها ولها كم حكم ان شاء الله حناخد هذا الحكم وهو ميسر وسهل لكن ارجوك تابع و ا ق ر أ كتير واسمع كتير علشان تكون من أ ه ل ا ل ق ر آ ن و أ ش ك ر ك م والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته